بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا توقع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من واتبع ما يوحى إليك من ربك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 ماتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا.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 وَقِمُوا وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَعَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذْ زَعَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ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 قل لي الْفِرَارُ الفرار إِنْ فَرَّتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمَّ تَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُم مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك كاحد من النساء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 ولكن رسول الله وخاتم النبي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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 كما تشاء ومن بيت غيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر وأعينهن ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من ذَلِكَ جلابي ذلك أي فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة